بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر واسن يا بكفه طهر ذرج زفجر ولا تمن تستكثر وان ربك فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الْعَسِيرِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَنَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمدُودًا وَبَنَيْنَا لَهُ صَرْحًا وَمَهَّدْنَا لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَكَ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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسفرة بل يريد كل مرئ من منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقبى وأهل المغفرة